وَتَرَاهُمُ اللَّهُ أَن يَئُفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَمْرُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء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 على من عند رسول الله على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا لا يخرجن الأعز لا يخرجن الأعز من هالأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الموت لئن ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني فيقول ربي لولا اخرتني الى أجل قريب الى اجل قريب فأصدق من الصالحين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 خرتني أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها <جنفاً> والله خبير <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم>